Uh, iyi وَقِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَسْتَرَوْا الْحَظَّ ربا <تصفيق> لظا وَبَعْضُكُمْ فِي بَعْضٍ سَرَى قَوْمَ يَعْقُوبَ قُلْ لَن نَّقَرَّهُمْ وَلَا نُفْرِيهِ بَلْ وَبَعْضُكُمْ فِي بعض. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالسَّيِّئَاتِ فِي اللَّهِ فلن سيحجيهم ويصلح بالهم سيحجيهم ويصلح بالهم ويدخيهم الجنة عرفها لهم ويدخيهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويتبت أفدامكم والذين كفروا فتاكلهم واضل اعمالهم والذين كفروا فتاكلهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاخذت اعمالهم ذلك بأنهم فَلَمْ يَتِيُوهُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْبُوُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَلْبِهِمْ فَلَمْ يَتِيُوهُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْبُوُ كَيْفَ كَانَ الله الله وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا وَلِلْكَافِرِينَ أمثال ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخن الذين آمنوا وعمل الصالحات جنات. تجري من تحتها الأنهار إن الله يحزن الذي لآه موعد ورحاك جناك تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مكوا والذين كفروا يتمتعون من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا نعطر لهم وكأن هي من هي أكثر ثوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا نعطر لهم أفمن كان على ربه كمن زين له سوء عمله واستبعوا مَثَلُ الجَنَّةِ الَّتِي يُوعَدُ الْمُتَّقُونَ نعتل مقصاً وألقاهم في نعتل مقصاً ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقى ما فقطع أمعاءهم كمن وطارق في النار وسكونا الحليما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى da un فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم جاء جاء إِذَا جَاءَ تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. تعلم أنه لا إله إلا الله وستُبرِن والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم ومسواكم. والله يعمل تقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت شورة ويقول الذين آمنوا لولا نزلت شورة فإذا أنزلت شورة مهكمة وذكر فيها الفتال رأيت الذين في قلوبهم مرض فإذا رأت الذين في قلوبهم مرضون ينظون إليك نوال موجهي عليهم من الموت فَلَعَذَابَ الْأَمْرِ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ قَهِيراً لَهُمْ فَلَعَذَابَ الْأَمْرِ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ قَهِيراً لَهُمْ فَهَلْ أَسَيْفُكُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا अतले uh -huh. uh -huh. أَمْ الذين الَّذِينَ موصد ان لن يخرج الله اظالهم القوم والله يعلم اعمالكم ولتعرفن انه في لحم والله يعلم اعمالكم ولن نبر حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولن نبر كفروا وصدوا عن سبيل الله وشافروا ان الذين كفروا وقدوا عن ذي لله ثمات وهم قثار فرين يغفو والله لهم ان الذين كفروا عن لهم فلا تهموا وتدعووا إلى السلم وأنتم الأعلى والله تَكُونُوا فِيكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَإِنْ تُغْلِلُوا تَكُونُوا فِيكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا Hey. Uh -huh.